فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قولا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 إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا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 اِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِابَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ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 فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعض وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس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 لكَحدود اللهَّ وَمَ يطيع اللهَا وَررسُ هُ يُدخِلهُ جََّاتٍ تَجرِي مِن تَهَا الأنهَا يودخِله جََّاتٍ تَجرِي مِنْ تَ تحتهَا الأنهَار خَالدينَ فيها وَذَلِكَ الفَووزُ العظيم.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 انَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ لِّلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهَّهُ عَمًا حَكمَا وَلَسَةِ التَّوْبَةُ للَِّذينَ يَععملَلونَ السَّياتِ حتىَ إذَا حَضَرَ أَ أحدَدَهُم المَوْوتُ قَا حتىَ إذَا حَضَرَ أَ أحدَدَهُُ الْ المَوْوتُ قَالَ إِ تُبتُ الْآانَ وَلََّينَ يَموتُونَ وَهُمْ كُفَّ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 إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن يكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدتُ مُسْتِبدَالَ زَووج م كَانَ زَووج وَآتَيتُم إحدَهُ النَّقِطَرَاق وَآتَيتُمْ إحْدَهُ نَّقِ قَرَ فَلَا تَأْخُذُ مِنْه شَيْئَا أَتَأخُذُونَهُ بُتَانَوا وَإِثْمَم مُبينَ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 وَبَناتُ الْآخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأَُّهَا تُكُمُ الَِّ أَرضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضَاع وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرضَاعَةِ وَأَّهَااتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُِكُمْ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 يريد الله أن يخفف عنكم وَخُلِقَ الإنسان ضعيفا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ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 وَلِكُلٍّ جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ِجَالُ قَوامُونَ عَلَِّسَاءِ بِمَا فَبَّّلَ اللهَّهُ بَعضَهُم علىلَ بَعْضِ وَ بِمَا أَافَقُ مِن أَمْوالِهِم فَ الصَّالِحَاتُ قانتَةٌ حافِ ظاتٌ للِلغَبِ بِمَا حَفِظَ اللهَّ.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 والالصَّاحِبِ بِالْجَم بِ وَبِن السَّبِيلِ وَم مَلَكَت أَمَكُْ إِ اللهَّهَ لاَا يُحِبُّ مَن كََ مُخْتَلًَا فَخُورَ الذيذينَ يَبَخَلونَ وَيَأمررونًا النَّ سَبِالبُخلِ وَيَكْتُمُونَ م آتَهُم اللهَّهُ مِن فَضلِكُ وَعْتَدَناَ لِكَافِرينَ عَذاابًَا مُهينَا وََّذينَ يُم فِ قُونَ أَم وَلَهُم برِئاء أَ الناسَّاسِ وَلَا يُؤمنِنُ نَبِلَّهِ وَلابِاليَوْومِآخِر وَمََكُن الشَّيطانُ لَ قَرينًا فَسَ أَقَرينَا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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَتَي يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا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 ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او جاء احد مَسْتُمِّسَاءفَلَم تَرِدُ فَلَمْ تَرِدُ مَا أَن فَتَََّ مُ صَعيدَ طَيبًا فَمسَح بوجُوهِكُمْ فَمْسَح بوجوهِكُم وَأَيدكُمْ إِ كَانَ عَفُوًا غَفُور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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَن يَبِأْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تضم سو جوا من قبل ان تضم سو جوا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت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 ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها والُل مَا نَظجَتْ جُلودُهُم بَددناَاهُم جُلودًا غَيرَهَا لَذوقُ العذااب إِ اللهَّهَ كََ عزيزًا حَكيمَا وََّذ نَ آمَنُوا وَعَمِل الصَّالِحاتِ سَنُدَخِلم جََّاتٍ تَجرِي مِن تحتها الأنهار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 فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا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 ولو انهم يظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله لوجد الله توابا رحيما فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤمِنونَ حَكت يُحَكِمُكَ فيِي مَا شَجرَبَينَهُم ثَُّ ل يَجُ فِي أَمفُسِهِمْ حَرجَ ثَُّ لا يَجوا فِي أَم فُسِهِم حَرجًا مَِّا قَضَيتَ وَيُسَّمُ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 الذيدُ أَجرًْا عظمَا وَلَه دَينهُم صِراطُم مُسْْتَقِيمَا وَمَيْ يُطع الله وََّسُلَ فَأُل إِكَمَعََّينَ أَن عَنَ اللهَّهُ عَلَيهِم فَأُلائِكَ مََّينَ أَن عَمَ اللهَّهُ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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فان في الرثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ ان فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن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 والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها وجعل لنا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 فَلََّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ قِتَالُ إذَا فَريقُم مِنهُم يَخْشَوونًا النَّ سَكَ خَشْيِيَةِ اللَّ إذَا فَريقُم اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَة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 مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَتَي يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَتَي يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتَا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا يَجْمَعُ عَنكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَيْبًا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 وَمَا كانَانَ لِمُؤمنِن أَ يَقُتُ لَ مُؤمنًِا إِللاا خَطَاءى وَمَ قَتَلَ مُؤمِن خطَاءًا فَتَحرير رَرقَبَة مُؤمنِنَةِ وَدِييَةُ مُسََّمَةٌ إلَى أَهلِه وَدِييَةُ مُسََّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إِللاا أََ الصََّقُ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 كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بِمَا تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله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 إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أن يعفو عنهم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 ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبين واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فالتقم طائفه منهم معك فالتقم طائفه منهم معك ولياخذوا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 مِمَّا طَرٍّ أَوْ كُنْتُمْ مُرْضًا أَن تَدَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكِّرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ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 فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ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 قَّا يَسْتَغْفِر اللَّهَا يَجد اللَّه غَفُورَ الرَّحيِيمَا وَمَ يَكسِ بإِثمَ فَإَِّماَا يَكْسِبُهُ على نَفْسِ وَكَانانَ اللهَّهُ عَمًا حَكِيمَا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 ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفه منهم لهم الطائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء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 ادعونا الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يُمَنِّيهِمْ وَلَا يَأْمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدَّنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُبَدِّلْكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَ لَهُمْ فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ فَقَدْ خَسِرَ حَسْرًا مُّبِينًا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 التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين, والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وَمَا تَففعلُوا مِن خَيرٍ فَإِن اللهَّه كَ بِهِ عَمَا وَإِن مرَأَة خَافَت مِنْ بَعَهَا نُشزًَا أَوْ إِعْراَضًا فَل جُناحَ عَلَيهِمَا فَل جُناحَ عَلَيهِمَا أَ يُصْلِحَ بَينهُ مَا صُلْحَ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 وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا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 الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لله جميعا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 قالوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ للِكَافِرينَ نَصِيبُ قالوا أَلَم نَْتَحْو إِذ عَلَيكُم وَإِن كَانَ للِكَافِرينَ نصيب قالوا أَلَم نَستَحوِذ عَلَيكُمْ وَنَم نَعكُم مِنَ المُؤمِنين.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 مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ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 وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تَنزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوهُ مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ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 وَآخَذْناَامِنهُمْ مِ سَاقًَا غَلظَا فَبِمَانَ قُضِهِم مِثَاقَهُم وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللهِ وَقَطْلِهِمُ الأأَمبَِا بِغَيرِ حَِّ وَقَوْلِهِم وَقَوْلِهِم قُلُ بُناَا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 حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الراسخون فِي العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة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 إَِّذينَ كَثَروا وَظَلَموا لَم يَكُنِ اللهُ لَغُفِرَ لَهُ لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغُفِرَ لَهُمْ وَلَا لَهدِيَهُم طَريقَ إِلَّا طَريقَلَهًاَّ مَ خالِدينَ فِيهَا أَبدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَى اللَّه يَسير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 فَيُعَذِّبُهُم عَذَابًا أَلِيمًا وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا